والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر فلم تر كيف فعل ربك بعاد في رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَجَرَعُوا النَّاوِيَةَ لِلْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ وَصَدَّ عَلَيْهِمْ نَقْبٌ كَصَوْتِ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالرَّصَادِ فَأَمَّا إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي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 كَتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعين يا ربك راضيا مرضيا فدخلي في عبادي ودخلي جندي الله الله.